تريدوا ما يوصلوا؟ تريد ما يوصلوا؟ طيب. قبل أن أجيبك استمع لهذه هذه القصة. تقول إحدى الأخوات كانت النتي بالصف الخامس الابتدائي والصلاة ثقيلة عليها لدرجة أنني قلت لها يوما قومي صلي وراقبتها فوجدتها أخذت السجادة ورمتها على الأرض وجاءتني فسألتها صليتي قالت نعم تقول صدقوني بدون شعور ضربتها أعرف أنني أخطأت ولكن موقف ضايقني وبكيت وخاصمتها ولومتها وخوفتها بالله قالت ولن ينفع معها كل هذا الكلام تقول لكن في يوم الأيام قالت لي إحدى الصديقات أنها زارت قريبة لها عادية ليست كثير تدين لكن عندما حضرت الصلاة قام أولادها يصلون بدون أن تناديهم تقول فقلت لها كيف يصلي أولادك من أنفسهم بدون تذكير قالت والله ليس عندي شيء أقوله لك إلا قبل أن تزوج كنت أدعو الله بدعاء معين، تقول المرأة وإلى يومنا هذا أدعو به، تقول أنا بعد نصيحته هذه لزمت نفس الدعاء في سجودي وقبل السلام وفي صلاة الوتر في كل أوقات الإجابة، تقول المرأة إن بنتي هذه الآن بالثانوي وهي التي التي توقظنا للصلاة وتذكرنا بها وإخوانها كلهم الله الحمد حريصون على الصلاة. حتى أمي زارتني ونامت عندي ولفت انتباهها أن ابنتي تستيقظ وتدور علينا توقضنا للصلاة أعرف أنكم الآن متشويقون تعرفوا ما هو هذا الدعاء إنه موجود في سورة إبراهيم الدعاء هو قوله تعالى رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن أبنائك لم يهتدوا إلى الصلاة إلا إذا أراد الله لهم الهداية فاختصر أنت الطريق واطلب من الله هدايتهم وهو ودود سبحانه يحب أن يسعدك ويفرحك وسيقر عينك بهم إن شاء الله عز وجل <تصفيق> عبد الرحمن انتظر الدعاء وحده لا يكفي لابد معهم بدل السبب من التربية والمتابعة لأن الذي أمرك بالدعاء أمرك بالتربية أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا فقودها الناس والحجارة فلا بد من العمل وليس فقط الدعاء الطفل إذا كان من صغره يتم تعويده على شيء فإنه يعتاده حتى ولو كان لا يحبه صغير مثلا الأطفال لا يحبون أن يفرشوا أسنانهم أو أن يستحموا لوحدهم ولكنهم عندما كبروا أصبحوا يفعلون ذلك تلقائيا بسبب تعويد الوالدين لهم حتى أصبحت عادة عندهم كما نشاهد هذا مع جميع الناس بعد أن يكبروا وكذلك الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لنا أن أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنوات والطفل إذا كان معتادا مع كل فرض أن يقوم معك ويصلي معك فإنه سيعتاد على ذلك وأنت مبدع يا عبد الرحمن يعني بإمكانك أن تبدع في تحبيبهم بالصلاة أيضا مثلا هو يريد أن يذهب إلى مكان معين ليشتري لعبة وأنت ستشتريها له ولكن قل له قم للصلاة الآن وإذا كنت في السجود فاطلب من ربك أن نجد هذه اللعبة في السوق وأن نتمكن من شرائها الآن يذهب الأبن ويدعو الله تعالى في سجوده ثم يجد اللعبة ويفرح بها عندما تشتريها له لا شك أنه لا إراديا سيتعلق بالصلاة لأنه يحقق فيها كل أمنياته وسيحب ربه أيضا وهذا هو المطلوب أجل اربط بين الصلاة وبين أشياء المسعدة المفرحة مثلا اجعل وقت الراحة من المذاكرة عند الصلاة والأذن يحس الطفل أنها فاصل للراحة فيحبها ولا تجعلها فاصلا عن وقت اللعب مثلا إذا كنت تذهب معهم إلى يعني مكان يلعبوا فيه ليستمتعوا فيه حاول أن يكون وقت قريب من الصلاة لكي لا يحس أن الصلاة قطعت عليه سعادته بل اجعل النزهة هذه تبدأ بعد وقت الصلاة لكي يترقب موعد الصلاة ويتشوق إليها ليذهب بعدها إلى النزهة أقترح أن تعطيه مهمة التنبيه على الصلاة وتذكير بها الطفل في هذا السن يحب دائما يكون مهم وأن يكون مسؤولا عن شيء معين في البيت ولو كان بسيطا ولكن من أقوى المثبتات على الصلاة بالنسبة لأولاد الصبيان أن تعلقهم بالمسجد هذا هو أكثر شيء يثبتهم على الصلاة وستجده لا إراديا عندما يسمع الأذان يذهب إلى المسجد إذا تعرف على أصدقاء طيبين في المسجد من أبناء الجيران وغيرهم فإنه سيذهب المسجد في كل فرض وسيصبح هذا هو موعد لقاء الأصدقاء وسيعتاد الذهاب إلى هناك حتى لو سافر أصحابه أو غيروا سكنهم فإنه سيستمر بالذهاب إلى المسجد لأنه اعتاد على المسجد وأصبح جزءا من حياته أسأل الله أن يشرح صدورهم وأن يهديهم للصراح والعبادة وأن يهدي أبناءنا وأبناءكم جميعا للخير والهداية وأن يقرر أعيننا بهم والحمد لله رب العالمين